او الى الليل صح لانه وقت معلوم ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار لان الى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل هذا في خيار الشرط تقدم لنا أن الخيار نوعان خيار الشرط خيار المجلس وخيار الشرط خيار المجلس مده اجتماعهما معا ما لم يتفرقا لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما هذا خيار المجلس وخيار الشرط على ما شرطاه كان يقول لي الخيار ثلاثة أيام لي الخيار إلى طلوع الشمس لي الخيار الى اذان الظهر من يوم الاثنين القادم مثلا كل هذا جائز وينتهي وقت الخيار بما بعد الى يعني الى طلوع الشمس اذا طلعت الشمس ولم يلغي ولم يفسخ البيع لزم إلى أذان الظهر من يوم الأحد إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر من يوم الأحد ولم يفسخ العقد فالعقد لزم حينئذ إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح. لانه وقت معلوم معلوم اذا حدداه بطلوع الشمس او بغروب الشمس او بدخول وقت صلاه العصر او نحو ذلك من الاشياء المحدده جاس ولا يدخل الغد ولا الليل في مده الخيار اذا قال الى الغد حينما يحين وقت الغد خلاص تنتهي إلى الليل حينما تغرب الشمس ينت... تنتهي مدة الخيار لأن إلال الغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه يعني انه ينتهي كذا إلى هذا فالغاية لا تدخل في المغيا إلى الليل لا يدخل الليل إلى الصباح لا يدخل الصباح في مدة الخيار نعم. وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة فابتداء مدته من حين العقد لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بداؤها منه كالأجل ولان ولان جعله من حين التفرق يفضي الى جهالته لانه لا يدري متى يتفرق لا يدرى لانه لا يدرى متى يتفرق وان شرطاه ثلاثا يعني قالوا ثلاثه ايام من المعلوم ان اليوم اربعه 24 ساعة إذا شرطاه ثلاثة أيام متى تبدأ هذه الأيام أو شرطاه مثلا لمدة يومين وهما عقد البيع عند طلوع الشمس وجلس مجتمعين إلى غروب الشمس متى تبدأ اليومان هل تبدأ من حين العقد أو تبدأ من حين التفرق قولان وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة قال مثلا أبرم العقد الساعة 12 ظهرا وقال أحدهما للآخر لي الخيار ثلاث ساعات أبتصل بالتليفون وشاور أمهلني اجعل لي الخيار ثلاث ساعات ثم جلسا معا من الساعة 12 الذي هو وقت العقد إلى الساعة 3 بعد الظهر هل انتهت هذه الساعات المجعول له فيها الخيار بهذا الجلوس أم أنها تبدأ بعد التفرق فابتداء مدته من حين العقد من حين العقد في مثالنا السابق تبايعا الساعة 12 وقال أحدهما لي الخيار لمدة ثلاث ساعات وجلسا معا إلى الساعة الثلاث بعد الظهر ما تفرقا ثم جاء الذي قال ثم تفرقا قليل ثم جاء الذي قال لي الخيار ثلاث ساعات بعد هذا التفرق بنصف ساعة قال فسخت البيع قال له صاحبه ما يمكنك الآن انتهت مدة الخيار خيارك ثلاث ساعات ابتدأت هذه الثلاث من الساعة 12 إلى الساعة 3 تأتي يقول المشتري أنا جعلت قلت لي الخيار ثلاث ساعات أريد هذه الساعات من حينما نتفرق لأن ما دمنا معا ما أستطيع اتصل ولا أستشير احدا وإنما بعد ما نتفرق اريد ثلاث ساعات أتصل بها على من شئت لأستشيره يقول المؤلف رحمه الله فابتداء مدته من حين العقد يقال للذي جاء ليفسخ البيع الساعة ثلاث ونصف بعد الظهر انتهت مدة خيارك أنت طلبت الخيار ثلاث ساعات والثلاث هذه من اثنى عشر إلى ثلاث انتهى خيارك لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدءها منه كالأجل لان هذه المده سواء كانت اسبوع او ثلاثه ايام او اقل او اكثر او ثلاث ساعات مده ملحقه مقرونه بالعقد فمتى تبدا قال تبدا من حين العقد مثل لو قال امهلني في دفع المبلغ خمسه ايام وثلاثة ايام من هالخمسه لم يتفرقوا فهل الخمسة تكون بعد هذه الثلاثة الأيام أم من الثلاثة الأيام هذه محسوبة عليه من الخمسة المؤلف رحمه الله رجح أن مدة الخيار تبدأ من حين العقد لما يرحمك الله يقول نعم لأنها هي المدة التي اشترطت تبع العقد ولأنها هي المده المعلومة لأن إذا قلنا من حين التفرق نقع في جهالة ونقع في خلاف متى يكون التفرق ما ندري لكن إذا قلنا من العقد العقد معلوم عقدنا طلوع الشمس عقدنا وقت اذان الظهر عقدنا السعر بعد العصر هذا معلوم فنعطيك المهلة التي طلبتها من حين العقد لأنه معلوم لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدءها منه يعني من وقت العقد كالأجل كما لو طلب الإمهاء ثلاثة أيام او خمسه أيام فإن مدة جلوسهما معا محسوبة ولأن جعله نعم ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته لا ندري متى يتفرقان قد يبرم العقدة مثلا عند طلوع الشمس ولا يتفرقان إلا بعد صلاة العشاء وقد يبرم العقد مثلا اليوم ولا يتفرقان إلا من الغد فمتى نحسب المدة نحسب من تاريخ من وقت العقد لا. ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق يقول في احتمال آخر أنه تكون مدة الخيار من حين التفرق لما؟ قال لأن خيار المجلس معلوم شرعا فإذا قال القائل أحدهما مثلا أمهلني ثلاث ساعات وجلس معا ثلاث ساعات هذه ليست إمهال لأن هذه مفروضة في الشرع ما لأحد فيها فضل وإنما هو يطلب الإمهال من بعد التفرق اما قبل التفرق فهذا بحكم الشرع ما يحتاج الى ما يحتاج الى تثبيت او الى اشتراط او لو قال مثلا قائل حين البيع مثلا اشترط عليك ان لي الخيار مده المجلس قلنا هذا عبث تشترط شيئا مشروطا في الشرع لا اشترط شيئا خارج عن خيار المجلس اما خيار المجلس فهذا لك ولزيد ولعمر ولكل متعاقد مسلم او كافر خيار المجلس للجميع ليس لاحد دون احد حتى تشتري الطاهو ويحتمل ان يكون مدته بدء مدته من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما يعني بحكم الشرع فلا حاجة إلى إثباته بالشرط يكون عبث شيء مشروط لك بالشرع تشترطه في شرطا ما يحتاج لأنه معلوم مثل ما لو قال أنا أشتري منك هذه الناقة على شرط أنني أتصرف فيها نقول هذا الشرط ما يحتاج لأنك إذا اشتريتها فتصرف فيها كيفما شئت في حدود الشرق. نعم. فعلى هذا إن جعل بداءة مدعو بدأه من العقد صح لأن بدايته ونهايته معلومان إذا قال يعني لو كان الخيار خيار الشرط يبدأ من بعد التفرق لكن قال الشرط الخيار لكل واحد منا ثلاثة أيام اعتبارا من هذه الساعة اللي هم أجروا العقد فيها صح بلا إشكال هما يتعاقدان عند طلوع الشمس فقال لكل واحد منهما من منا الخيار لمده 24 ساعه الى الغد مثل هذا الوقت صح بلا إشكال نعم ويحتمل الا يصح لان ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره يحتمل الا لا يصح يقول لان الخيار في المجلس ثابت من الاصل ومن المعلوم انه اذا قال يحتمل ويحتمل او فيه نظر او فيه وجه او قول او نحو هذا ان حكم الحاكم يرفع الخلاف نعم وعلى الوجه الاول لو جعل بدأه من التفرق لم يصح لجهالته وعلى القول الأول أن بدءه من حين العقد إذا جعل بدء المدة من حين التفرق قال ما يصح لأن التفرق لا يدرى متى يحصل فيكون في هذا جهاله فصل فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل وهل يفسد العقد به على روايتين وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فان شرطا خيارا مجهولا لم يصح لم يصح هذه تعود الى الشرط ويحتمل ان لا يصح العقد كذلك لما لان فيه جهاله قال اجعل لي الخيار كم قال اياما أو قال ساعات هذا مجهول ساعات يصح أن تكون ثلاث وصح أن تكون مئة ساعة اياما يصح أن تكون ثلاثة أيام ويصح أن تكون ثلاثين يوما ويصح أن تكون سنة هذا في جهالة والبيع إلى الآن ما تم وما لزم ثم إذا قلنا لا يصح هذا الشرط فهل يؤثر على العقد؟ قال نعم يحتمل التأثير على العقد لأن من شرط هذا الشرط له فيه مصلحة فيظن أنه له فإذا تبين أنه ليس له فمعناه أنه انتقل الخلل إلى العقد نفسه صار العقد غير صحيح ويحتمل أن الشرط صحيح وأن له الخيار حسب العرف فيما نطق به إذا قال اياما أو ساعات أو نحو ذلك فإنه يصح قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون على شروطهم وهذا الشرط شرط بين لمن اشرطه له فيه مصلحة وليس هذا الشرط يحل حراما ولا يحرم حلالا فهو جائز يقول اجعل لي الخيار ساعات يصح أن يكون ثلاث اربعه خمس لكن ما يكون يوم لان العرف مثلا جار على انه اذا قال اجعل لي الخيار ساعات ما يتجاوز ساعات اليوم لانه لو اراد أكثر قال اجعل لي الخيار يوما أو يومين لكن قال اجعل لي ساعات فينصرف إلى ما تعرف عليه ويصح إلا إن قطعاه وكذا لو قال اجعل لي الخيار دائما ما لم يظهر مني الرغبة في المبيع كأن أبيعه أو أوقفه أو أهبه فهذا دليل على أنني أمضيت البيع نعم. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد فهل يقول مثلا أشتري منك هذا البيت بألف قال بعت عليك البيت بألف قال اجعل لي الخيار قال لك الخيار ما شئت يعني لو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين طاب خاطرك من البيت رد البيت علي وأرد عليك المبلغ أنا لست حريص على البيعة لكن بعته من أجلك قال اجعل لي الخيار ثلاثة أيام قال لك الخيار ثلاثين يوما لك الخيار ما دمت حي فلك الخيار صح لأنهما تراضيا على ذلك أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبدا أو يقطعه فهما على خيارهما أبدا يعني يستمر الخيار أو يقطعه يقول أحدهم للآخر يا أخي كل واحد منا بالخيار الآن فكل واحد منا مهم مطمئن إلى البيعة لو رغبت أنا في, ال... في, ال... في إتمام العقل يمكن أنت ما ترغب ولو رغبت أنت في الفسخ أنا أرغب في البيع فيا في أخي خلنا نستريح نلغي الخيار نقطع الخيار بيننا فاتفق على قطعه إن قطع انتهى يعني نعم. وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر فبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله وإن قال لي الخيار إلى أن يقدم زيد من المعلوم أن قدوم زيد مجهول يحتمل أن يقدم زيد اليوم ويحتمل غد ويحتمل بعد أسبوع ويحتمل بعد شهر ويحتمل بعد سنة فقدوم زيد مجهول لكن إذا ترى على ذلك على القول بصحة الشرط وإن كان مجهولا صح ويستمر هذا إلى أن يقدم زيت لو, لو لم يقدم إلا بعد عشر سنوات فلا هما الخيار أو لمن اشترطه الخيار إلا أن يقطعه يقول يا أخي تأخر زيت في المجي ونحن الآن في شك من البيع فهل نقطع الخيار لكل واحد منا؟ قال نعم نقطعه انتهينا ينقطع الخيار حينئذ ومثل ذلك أن يقول إلى أن ينزل المطر اجعل لي الخيار حتى ينزل المطر أنظر هل هذا البيت ما يتأثر بنزول المطر أو أنظر هل المزرعة تشرب وتستفيد من المطر أو أنظر في المجرى هذا هل هو لا يؤثر على ما حوله بالمطر وهكذا قال إلى أن ينزل المطر فعلى القول الأول لا يصح لأن هذا مجهول وعلى القول الآخر أنه يصح لأنهما تراضيها على ذلك والمسلمون على شروطهم نعم. وإن شرطاه إلى الحصاد أو إلى الجذاذ ففيه رواية إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة من في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه وإن شرطاه إلى الحصاد الحصاد حصاد الزرع أو الجذاذ جذاذ النخل والشجر ففيه روايتان يصح ولا لا يصح قيل يصح لأن الحصاد والجذاذ غالبا وقته متقارب تفاوته يسير وقيل لا يصح لأنه ليس له وقت محدد يوم معلوم وقد يتأخر الحصاد ويتأخر الجذاذ فتدخل الجهاله حينئذ نعم وان شرطه وان شرطه الى العطاء يريد وقت العطاء صح لانه معلوم وان اراد نفس العطاء فهو مجهول لانه يتقدم ويتاخر وان شرطاه الى العطاء يريد وقت العطاء صح لانه معلوم جرت العادة في الزمن السابق أن من له مخصصات تكون في وقت محدد معلوم كما تقدم لنا في أن زيدا اشترى الغلام نسيئة إلى العطاء يعني حتى يصرف ولي الأمر من بيت المال مخصصات أصحاب الحقوق قال اشتري كذا إلى العطاء لي الخيار إلى العطاء مثلا قال يصح إذا قصد وقت العطاء لأن وقت العطاء غالبا معلوم مثلا ولي الأمر خصص العطاء مثلا في أول السنة مثلا معلوم في, في محرم أو خصصه في رجب مثلا أو خصصه في رمضان أو خصصه قبيل عيد رمضان أو خصصه عند دخول شهر ذي ليكون معونة لمن أراد أن يحج فوقت العطاء الذي يع هو معلوم عند الناس معروف لا خفاء فيه ولا جهالة لكن لو قال إلى أن يصرف لي العطاء إلى أن يصرف لي حقي هذا مجهول لأنه قد يتوفر المال في بيت المال فيحب ولي الأمر أن يعطي الناس أعطياتهم متقدمة حتى لا يشغل نفسه وأعوانه بحفظ هذه الأموال يعطيها لأصحابها فبدلا من كونهم يصرفونها في رجب صرفوها في جمادى الأولى توفرت فصرفت وأحيانا وقت العطاء معلوم في رجب لكن حصل أمور أخرت العطاء ما صرف عطاء زيد مثلا إلا في رمضان والعادة أنه يصرف في رجب لكن حصل ملابسات واختلاف أحوال وعدم توفر المال في بيت المال فأخر العطاء إلى رمضان ما صرف إلا في رمضان فإذا أراد وقت العطاء فهو معلوم وإذا أراد إعطاء فلان حقه فهذا مجهول فلا يصح وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا ففيه وجهان أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يل العقد ويبطل فيما بعده لأنه إذا لزم, لم إذا لزم لم يعد إلى الجواز ويحتمل يحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد فإذا فسد في البعض فسد في الكل وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا مثلا قال اشترط الخيار لي لمده شهر وانا لا اريد الشهر كامل لكن اليوم الاول من الشهر لي الخيار واليوم الثاني ليس لي خيار واليوم الثالث لي الخيار واليوم الرابع ليس لي خيار واليوم الخامس لي الخيار واليوم السادس ليس لي خيار لمدة شهر على هذه الطريقة قال هذا لا يثبت ويحتمل أن يثبت في اليوم الأول فقط لأن اليوم الأول اشترط فيه الخيار فالخيار فيه ثابت اليوم الثاني ما في خيار معناه لزم البيع اليوم الثالث فيه خيار ما على لا شيء خيار على ماذا لان البيع لزم البيع لزم في اليوم الثاني فاشتراط الخيار في اليوم الثالث مثلاً